يا جبل ما يهزك ريح هيك أقول هذا شعب لم ينحني ولم يركع ولن ينحني ولن يركع بدمائهم وأرواحهم يدافعون ليس عن أموالهم لكنهم يدافعون في أرض الرباط عن أولى القبلتين وثالث الحربين الشريفين مصر النبي محمد صلوات الله عليه وسلم ومهد ورفعة سيدنا المسيح عليه السلام